of golden corner for the distant ثم of the distant إلا الذين آمنوا وعملوا طالحات فلهم أجر غير g'arib do'g'i di Илла на у за на SILEN SILEN SILEN لا طول قمري خيوم الان شهر تنزل الما من كل امرئ فلان من كل امرئ فلان يا حد ما قول Allohumma <Sess> g'urur